وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلك كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظننا أَنْ لن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ولن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فمن يؤمن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا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 إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد أبلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا